ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن أزلنا وقرأنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى أهل عقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإصحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في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 قالوا لأنك له الرعب ونحن عصبه إن إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وجمعوا أن يجعلوا في غياب الجب وأوحينا إليه لتنبئهم بأمره ماذا وهم لا يشعرون وجعل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 قال يا بشر هذا غنم وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتره من مصر امرأته اكرمي مثواه حسى وننفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تحويل الأحاديث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 قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يُصجَن إلا أن يُصجَن أو عذاب عليم قال هي راودتني مفسد وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميص قد من قبلك فصدق وهو من الكاذبين وإن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 من موتكا وانت كل واحده منهم نسكينا وقالت اخرج عليهم فلما راينا اكبر منه وقطعنا وقل نحاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذي نمتنني فيه ولقل روته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ليسجنن وليكونا من الصغيرين، قال رب السجن أحب إليّ، قال رب السجن أحب إليّ من ما يدعونني إليّ، ويلا تصرفني كي دعون ما أصبو وأكون من الجاه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدانهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتياني قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل غوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتحويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نباتكما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 ما کان لنا؟ ان... شرك بالله من شيء ذلك من ضر الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها سميتموها انتم هبكم ما نزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمره لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا أما أحدكما فيسقي ربه خمرا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 ثم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعلمين وقال الذين جاء منهم بعد بعدهم أن أُنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق فَتَنَبِي بِسَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُنَّ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعِ سِنِينَ خُضِرٍ وَخَرَيَّا بِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ مِنَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا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 وفيه عصيران وقال الملك اختوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبك إذ رأوتهن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن الحق أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إِنَّ نَفْسَنَا لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وقال الملك اتهوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال ان كم يوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الأرض ان الارض انني عليه وكذلك مكننا يوسف في الارض يتبوأ منها يتبوأ منها حيث ي نصيب برحمتنا من شاء ولا نضيع أجر المحسن ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم, فعرفهم وهم لهم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 ضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم. لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبهم قالوا يا أبانا منع مننا الكيل منع مننا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتر وإن له لحافظ قال هل آمنكم علي إلا كما أمرتكم على أخي من قبل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 عليه توكلته عليه بل يتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسه عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخا قال إني أنا أخوك قال إني فَلَا تبتعس بما كانوا يعملون فَلَمَّا جَاهَزَهُم بِجَاهِزِهِم جَعَلَ السِّقَاءَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَلَّ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَا جَاءَ أَبِي حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَالَ لَقَدْ علمتم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 قال كبيرهم ألم تعلموا أن بكم قد أخذ عليكم موثقة قد من الله ومن قبل ما فرطتم فيه رزف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم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 فصبروا جميل فصبروا جميل عسى الله أن يأتي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أساف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كريم قالوا تَلَّعِي تَفْتَحُ تَذْكَرُ يَوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَارِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنًا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِمَضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَغْسِلُ الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إذ أن جاهلون. قالوا إيمكنك أن ت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنهما يدق و يصفر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 بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بطمئنيا ذا فانظروا على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العين قال أبوهم إني لا اجد ريح يوسف لولا انت فند قنوت امان انك نبي ضلالك القديم فلما ان جاء البشير الق على وجهه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 قال سوف أغفر لكم ربي إنه هو الرفوض الرحيم فلما دخلوا على يوسف هاوى إليه أبوي وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمني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 إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثروا الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها, يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرواهم بالله إلا وهم مشركون أبا من أنت تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم ساعة بعدهم وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدع إن الله قل هذه سبيلي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 قبلهم ولداه الآخرة خير للذين التقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيقس الرسل حتى إذا استيقس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا ج جاءهم نصرنا فنوجي من نشاء ولا يرد بحثنا عن القوم المجرمين. لقد كان في فصيلٍ عبرة لأول الأرباب ما كان حديثاً يُفترى ولكن تصلِّق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون